「私たち و ل い ي, ي, ي م ل ك و に」 موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن ا ف ت ر ا ه و أ ع ا ن ه عليه قومنا خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا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 وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا, فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها 「そして私はこの世を去るのは私はこの世を去るのは私はこの世を去るのは私はこの世 ل 去るのは私はこの世を去 ا ので ن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 قل ذلك خير موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ه م ف ي ه ا م ا ي ء ا ل د ي ن ك ا ن ع ل ى ربك وعدا م س ؤ ن ى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم و آ ب ا ء ه م حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 هباء موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه اسماء ل ب ا ل غ م م ا و ن ز ل ا ل م ل الحسنى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 بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك ان يتخذونك الا ه ز و ا أ اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا على الهتنا لولا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 إ ن ه م إ ل ا كلا عامب ل ه م أ ض ل سبيلا أ ل م تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح ن ج ا ج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد أ ن يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا